قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعروا فلا تحسبن له بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.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 كما تدخلنا رف قد أخزيتهم وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادين ينادي لإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فأمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد